يقول السائل إذا نصح العامل صاحب العمل أو صاحب المحل الذي يبيع مواد غذائية تحتوي على ملون وإذا كان بعضكم لا يعرف هذا الملون فهو أ ربعمية واحد وربعين وكذلك أ مية وعشر وإني لا أتقن الفرنسيه عفوا وليست لغتي مهم أه ربعمية وواحد وربعين وكذلك أه مية وعشرين هذه أفتى فيها الشيخ فركوس حافظه الله ونفعنا بعلمه بأنها لا تجوز فأحد هذين الملونين نسيت ما هو مهم أحدهما يصنع من حشرات حشرات يجمعونها وتطحن فتخرج لنا ملون ويجعلونه في المواد بعض المواد فعلى الانسان ان يتحرى فهي حشرات والائمه حرموها الا المالكيه قالوا تجوز اذا ذكيت وهل يعني هم يذكونها يعني يذبحونها الحشرات فالشرط الذي وضعه المالكيه يصعب من جهه وهم لا يفعلونه والماده الثانيه هي من الخنزير تؤخذ من الخنزير وتجمع مع بعض المواد وتباع للمسلمين للاسف ولا يتحرون فيها اذن على الانسان ان يتحرى ولا يشتري هذه الامور فهي محرمه شرعا ومضرة ذكر كثير انها تؤدي الى مرض السرطان وامراض اخرى فيقول السائل ولم يستجب لي صاحب المحل هو يعمل في محل فاما ان يبيع ما هو جائز والمحرم لا يبيعه يشترط عليه اذا اتى المشتري يقول له الذي تريده محرم بدليل كذا وكذا هذا الشرط لا يبيع المحرم لا يكون سبب كمثلا الدخان هذا إذا اشترط عليه أن يبيع الحلال فقط وهذا يصعب وأن يكون سببا يعني الناس لا يعتقدون بأنه هو في محل وهذا المحل يبيع الحرام إذن هو يبيع الحرام فعلى المسلم أن يبتعد عن الشبهات إذا كان هذه الصورة لا يمكن أن يظن الناس أنه يبيع الحرام وصاحب المحل لا يوافقه فعليه أن يترك العمل ويتذكر قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقد رأينا بأعيننا كثيرا من الاخوه لما استقاموا وكانوا من قبل يبيعون الحرام أو يتاجرون بالحرام لما تركوا العمل رزقهم الله برزق حلال طيب وأحسن مما كانوا عليه من قبل يعني أحد الاخوه كان يعمل عند إنسان وله شيء يعني محرم فصاحب المحل اشترط عليه قال له لابد أن لا تذكر يعني الشيء الحرام للناس فخرج من المحل بعد أيام رزق بمحل وصار يعمل وصار هو صاحب المحل ويعمل أحسن من مما كان من قبل بعد أن كان عامل له أجرة فقط خرج بسبب هذا الحرام فصار هذا اخ نعرفه معنا في المسجد صار له محل ويعمل عمل كثير اكثر مما يعمله صاحب المحل الاول وصار هو صاحب المحل اذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه